وجعل وجودها كفر نظر هي بنصها المفتوحة في روايات الصحيحين وفي روايات السنة التي تقرم الله عبدالله بنصها سبحان الله نفس البواعد التي قالها كثير من المعاصرين أن وجود هذه البواعد يجعل الحاتل يقفر كفر نظر هي بنصها الموجودة في روايات سبب النزول وأول تلك الروايات نرى الإمام المسلم أنه أنهم قالوا ولكنه ولكن ولكنه كسر في أشوافنا ما هو الذي كسر؟ الزمن فكنا إذا أخذنا الشريفة تركناه وإذا أخذنا الضعيفة أقلنا عليه الحد فقلنا تعالوا حتى نجعل شيئا نقيمه على الشريف والوضيع إذن أول باك في هذه اللواء من هو؟ المصلحة المصلحة العقلية سواء كانت فاسدة باطلة لجنة المهم أنها المصلحة صحيح ورأوا أن المصلحة تدخل حتى لا تحدثنا بين الأغنياء وبين الشُعفاء، وبين المساكين وبين الضعفاء، وباقي الناس حتى لا depths جتنا بين هلا وهلا، لماذا قتيمون هنا والماذا قتيمون هناك؟ هل فعلوا إيش؟ لنجعل لخيّا عاما حكم مستقرا ثابتا يطبق على الجميع، ونلبس كتاب الله وحكم الله وراء ظهر الإذن. هذه الرواية واضحة تماما أن الذي فعل ليس أبدا مكاح حكم الله، وليس أبدا جحود حكم الله، ثقة قديم وقلوبين. كما سألت مانك في المسألة الثالث، وإنما هي إيش؟ المصلحة المجربة المصلحة العقلية التي رأوا انهم لابد حتى لا تحدث فتنة حتى لا تهيج فتنة كما ذكرنا في الرواية تتكون الرواية عندما اراد الملك ان يقيم الحد على من على الضعيف ماذا فعل قومه قاموا دولا وقالوا ايه ابدا بصاحبك او بتجيء بصاحبك فتتيم عليه الحد اولا صحيح فاتحدث فتنة بينهم قالوا خلاص بلا ما تحدث فتنة بيننا قالوا يفنص طالح على عقوبة واحدة لراها تحقق المصلحة للمجتمع يكونها على الشريف وعلى الوضع هذه الرواية الأولى الرواية الثانية وهي لك أفرشة إمام أحمد وابو داود عن أبي هريرة وفيها أن النبي عليه السلام قال لهم قال لهم فما أول مر ارتخصتم أمر الله ما هي بداية القصة ما هي بداية ترككم لحكم الله فما أول ما ارتخصتم أمر الله فقال زنى ذو قرابه من الملك من ملوكنا فأخر عنه الرجل قريب الملك زنى فلم يرجمه ثم زنا رجل في إتريه من الناس معمد الناس فاراد رجمه فحال قومه دونه وقالوا لا نرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك ترجوك صحيح ففقد هذه العقوبة بينهم تصلح هذه العقوبة بينهم. بما فما الذي دفعهم لتغيير حكم الله بحكم آخر المصلحة التي رعواها فيما بينهم هذه واحدة الثانية المحبة والمجاملة هذا الملك لماذا ترك حكم الله محاباتا ومجاملة لمن لطريبه وفي هذا نزلت الآية كما في الصحيح وفي هذا نزلت الآية كذلك في رواية أبي داود عن جبل ابن الله رضي الله عنه قال النبي عليه السلام فما يمنعكم أن ترجموهما لما سألهم مساعدة معنا فأقروا بالرجم هم أنكروا الرجم ما أنكروا بل كانوا يعرفون أنه في كتابين في الطورة كما سألت قال فما يمنعكم أن ترجمهما قال اي الحضر الحضر ذهب سلطاننا فكرهنا مهمة جدا هنا المنط ايش او البعث ايش على تبديل حكم الله ماذا قالوا ذهب سلطاننا نحن خلاص كنا أصحاب القياده وريادة فاصبحنا ادله وبعض من القضاء وبعض من العلماء فلو صرنا نقتل نقتل نقتل لن يبقى لنا ايش لن يتبقى لنا رجال طيب ونحن محتاجين رجال فذهب سلطاننا فكرهنا فقبل أن يستشر فتى في رجالنا كمشاكل معنا في قصد في الواية ابن عباس بدأنا يستشرع القتل في رجالنا ويقضي على اكثرنا كرهنا القتل واردنا ان نوضع او نضع عقوبة تؤمن لنا بقاء الرجال مع كريم من الزن وايضا المصلحة هنا ظاهرة وفي الواية التبراني على ابن عباس التي اشرنا عليها انهم قالوا ان كنا شببا وكان في نسائنا حسن وجه فكثر فينا ما هو ايه زنة. فلم يق يط... فلم يقم له فصرنا نجلد ما هذا الكلام قالوا نحن اقتلينا بأن إذا كانوا من الجميلة صحيح فكنا نقع فيهم نقع بسحشة فيهم صحيح فتغرفينا الذن والتكشرة فلو صرنا نقتل نقتل كما هو واحد الرجل لن يبقى أحد من الرجال صحيح فلم فلم يقم له لم يستطيع أحد بعد ذلك المجتمع أن يقوم فلم يقم فصرنا نجلد هنا العلم ظاهرة في أمر أولاً المصلحة العقلية بتروها ايش الهوى صحيح الهوى لماذا هم يعترفون لانهم كانوا شبابا شباب لهم شهوى ولهم كذا وكذا صحيح وكان في نسائهم ايش حسن وجه فما كانوا يصبر عليهن فكانوا يقع فيهن صحيح فالهوى جعلهم يبدلون حكم الله من الرجل الى جد لماذا؟ تأمينا لانفسهم حتى اذا وقعوا في الزنا لا يقام عليهم الحد هذا مصرحة تماما بان الهوى كان من أكبر البواعد وطبعاً الهواء في القزارة وهواء في جميع الترواد ولكن في هذه اللواية هو أظهر صحيح؟ كانت المسعينة قصة الوجه فكان الهوى الذي دفعهم إلى تغيير حكم الله حتى إذا وقعوا شكريك الفحشاء يأمنوا من إقامة القتل عليه وفي اللواية الدية عند أحمد من طريق ابن عباس عندما قال يسمع لهذا البعث مهم. وكانت إحدى قد قهرت الأخرى في الجاهلية تذكرون هذه القصة؟ قال ابن عباس وكانت إحداهما ما الذي جعل العزيزة تخرج على الزليلة مصفى في حين جعلتها الزليلة تعطي العزيزة الدية كاملة ما الذي جعلها تفرض عليها هذا القوة صحيح القاهرة قال وكانت إحداهما قد فارت الأخرى في الجاهلية وقالت لهم الزليلة إنما أطيناكم ضيما منكم لنا صحيح ما معنى ضيما ظلما إنما أطيناكم ضيما منكم لنا وفرقا منكم بمعنى فرقا منكم خوفا منكم صحيح؟ فهذه الرواية مصرحة بصورة واضحة إلى أن الباعث على تبديل حكم الله في البيئة هو إيش؟ هو الظلم والجور والتضيان والإساء صحيح؟ مصرحة تماما ظهرت إحدهم الأخرى إلا ما نعطيناكم ديما منكم لا لا وفرقا من فالظلم والجور والإستباد كان الباعث على تبديل حكم الله في البيئة صحيح؟, صحيح. إذن بمجمل هذه الرغايات يتضح لنا أن الباعش وراء تبديل اليهود لحكم الله هو المصلحة العقلية المجردة والأعراء الفاسدة والأهواء الباردة والظلم والجو والاستبدال الباعش هو مصرح في هذه الروايات الذي يعض بعضها بعضا الباعش الذي دفع اليهود لتبديل حكم الله واستبداله سواء في الزنا أو في البيع، إنما هو الآراء الفاشلة حين كانت والمصلحة العقيمة المجردة والأهواء الباردة والشهوات التي جعلتهم يتحايلون على شرع الله حتى يقعوا في شهواتهم كيفما شاءوا ويكونون حماما من اقامة حد الرجم عليه صحيح؟ بالإضافة إلى ذلك في آخر الرواية الظلم والاستبداد والجهر، فقاموا بتبديل شرع الله ظهراً. للعباد. فهرًا فهرت إحداهما الأخرى صعيد فهرًا للعباد. وضاح هذا الجايش وطارش بينه وبين صورة العصر الحاضر. قال في تفسير وبين آذانه كلها في تفسير الجلد الثاني صفحة خمسة وخمسين. قال عندما ذكر هذه الآيات نزلت هذه الآيات الكريمات سبع وثلاثين نزلت هذه الآيات الكريمات في المسارعين في الكفر. نحن ما شاء الله إحنا هذه المسائل نقد في المسارعين في الكفر الخارجين عن طاعة الله ورسوله الخارجين عن طاعة الله ورسوله لماذا خرجوا؟ الله يقول يقول المقدمين أرىهم وأهوهم المقدمين إيش؟ أرىهم وأهوهم على شرع الله عز وجل تعبير جامع جامع ماني حد له الباعث وراء أهل الكتاب لتبيده وتغييره المقدمين إيش أراءهم وأهواءهم أراءهم وهم فالآراء ثابتة والأهواء الباردة كما ذكر أحمد في مكان آخر كانت هي السبب في إيه؟ في كفرهم وفي كفرهم عن شرع الله وعن دينه ثم قال رحمه الله وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذي بأذيهم من الأمر برجم من أحسن منهم كانوا قد بدلوا حتى رجم التحميم والجلد والتجبير، فحرفوه واصطلحوا فيما بينهم على الجلد ماء والتحميم والركاب على حماري مقلوباً ما معنا حرفوه هنا هل حرفوه؟ هل جاءوا الثورات وحذفوا الرجم آية الرجم وكتبوا مكانها الجلد والتحميم والتجبير أبداً ما فعلوا هذه وهذا النقطة التي سنتكلم عنها في صفحة شعر أهل الكتاب. كما ذكر من النقطة الأولى. ما قاموا به أحداثه واجتماعه وصلحه وفي النقطة الثانية أنه وراء ذلك الهوى والمصلحة والظلم والقهر، أهل الكتاب أو اليهود على التحقيق كانوا مقررين بحد إيش تقرارا تاما لا مرية فيه بل كانوا يعتقدون صحته وأفضليته وأنه حكم الله حقا وصدقا متبت كانوا مقررين بحد الرجل وكانوا يعرفون انه مسطور محفوظ في طوراتهم وكانوا فوق ذلك يعتقدون صحته وأفضل افضل ميته خيش؟ لذلك امر عجيب جدا عندما نستعرض تلك الرواب كانوا يعرفون احكام الزلة مقارفة تفصلين كانوا يعرفون معرفة ميش؟ تفصل فما جحدوها ابدا بقلوبين و باعتقادهم وانما جحدوها ايش عملا و تطبيقا جحدوها ايش عملا؟ وطبط. أما من ناحية الانتقاد فكانوا مطرين منتقدين بأن حكم الله وحد الله الزام المحصن إنما هو الرجل وهذا ما صرحت به عدة دوايات أول تلك دوايات ما أخرجه الإمام المستري من صاحفي من طريق نفع على ابن عمر أنهم قالوا عندما قال أبي الله بن سلام أن فيها الرجل قالوا صدق يا محمد ماذا قالوا؟ ما معنى كلمة صدق؟ يعني القوم غير مقرئين بأن فيها الرجل واضح جدا مقررون ومترفون بأن حد الزام المحسن الرجل قالوا صدق يا محمد فيها آية الرجل فيها آية الرجل فهذا دليل محطعين واضح على أنهم كانوا يعرفون وكانوا يعتقدون معرفة حقا ثابتة كذلك في البخاري أيضا من طريق عبد الله بن, بن عمر عن عبد الله بن عمر أنه قال فإذا آية الرجم تحت يدك عندما هذا الحظ إنه سوريا العور عندما كان يقرأ وضع يده على إيش على آية الرجم قرأ ما قبلها كما تشرم وقرأ ما بعدها صحيح فقال له ابن سلام ارفع يدك صحيح فرفع يده فإذا آية الرجم تحت يدك هل حذفوها هل حرفوها من الصور هل بدلوها كما هي مكتوبة مذوسة مس هي من المواضع التي لم يمسها التحرير سبحان الله حتى الآن كما ذكرنا مراد حتى الآن لو أحضرت عن سحة التوراة ستجد في عدة مواضع من الكتاب المقدس ما زال النص صريحا واضحا على تحريم الزن على تحريم الزن فإذا آية الرجم تحت يدها كذلك عند البخاري أيضا فإذا آية الرجم كلوح فكرنا هذا النص فإذا آية الرجم ايش تلوح تظهر واضح قال يا محمد اي هذا؟ قال يا محمد ان فيها ايه الرجم ولكننا نتكاتمه بيننا. ما معنى نتكاتمه؟ متى يكون التكاتم؟ قبل العلم ام بعد العلم؟ بعد ليش ما تكاتم الا بعد ايش؟ العلم صحيح؟ سمها تكاتم؟ كاتما؟ من اي شيء انت اصلا ما تعرف حتى تكاتم صحيح؟ فالخدمان والتكاثب إنما يكون بعد العلم المستقر، وليس بعد العلم العادي. حتى أنك خوفت أن يظهر هذا العلم النش، فأنك عشت تكتم. فأنت على علمته، واعتقدت صحته، واعتقدت صوابه، ولكنك بعد ذلك عشت تكتمته والخيط الناس. والآية موضحة في ذلك قوله تعالى: وإذا أخذ الله مثالا الذين أُوتوا الكتاب لا تبين الناس ولا تكتمون ولا تكتمونه. هذه الآية الخطاب موجه لمن للذين اوتوا الكتاب صحيح واذا اخذ الله الذين اوتوا الكتاب ممانا الذين اوتوا الكتاب عرفوا ام لم يعرفوا اعتقدوا ام لم يعتقدوا عرفوا واعتقدوا صحته واغلقوا قلوبهم عليه ولكنهم كتموا ولم يبينوه الناس هذه دليل اخر موضح على توفر العلم والاعتقاج في صحة ان حكم الله في تلك الواقع هو الرجل وبانه حكم الله حقا وصدقا آية الرجم تلوح قال يا محمد آية الرجم ولكن نتكاتله فالتكاته الوان كثمان لا يكون أبدا إلا بعد العلم وبعد الاعتقاد الثابت المستقر وفي دواية مسلم عن الضراء ابن عزب أنه أن فيها قال هذا الحبر قال نجد عندما سأله النبي السلام ماذا تجدون حد الزاني في كتابكم أو في قال نجد حد الزاني في كتابنا الرجل يعرف أنهم يعرف يعرفون أنهم يعرفون وفي لغة أخرى في بقرات طبراني وبقرات الفطر في التفسير وأنا قلنا عنه محمد في في المجلد الثاني عشر صفر خميس وستين قال إيش الأعور تذكرون قال يا محمد النام يعلمون أنك نبي ولكنهم ناؤ يحسدون العلم والاعتقاد بل واليقين متوفر قال نجد حد الزاني في كتابنا الرجل الحد كان معروف وكان مقرر في الفوسين، وكذلك في رواة الإمام أحمد وهي أيضا عند أبي داود عن أبي فقال هذا الحبر بعد أن نشده النبي عليه السلام، فسرهون من منشده، فرأناها عليه، فقال هذا الحبر، اللهم إذ نشتنا، خطب النبي عليه السلام، فإن لجد، فإن صوت الإيش الجمع اللهم إذ نشتنا، إنت نشتنا وفتحنا، فإن نجدس صوغات الإيش الرجل. فهذه الواية كلها مصرحة موضحة بأن القوم كانوا مطرين بأن حد الله هو الرجب. كذلك في رواية في المسندة عن جابر بن عبد الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم انشدكم بالذي فلق البحر لبني إسرائيل وظلل عليكم الغمام وأنجاكم من آل فرعون وأنزل المن والسلوى على بني إسرائيل فقال النبي وعظمه ما تجدون في التوراة في شأن الرجل هذا الواضح فقال أحدهم للآخر ما نشدت بالمثلية قد مات لأحد استحلفني بهذا الحلف من قبل ثم قال من ثم قال قال الحضران النبي عليه السلام نجد واسمع ليس فقط معرفة إجمالية بحكام الزنالة معرفة تفصيلية ما زالت حتى الآن في كتبه ثم قال نجد هذه الوراء نقرأ عليها مقد. نجدوا ترداد النظر ذنيا. ما وافق لنا في شرعنا؟ نجد إيه؟ ترداد النظر ذنيا. هذا يصدق وقوله عليه السلام إيش؟ إن العينه تزني وزناها النظر. إيش ما تكمله؟ نجدوا ترداد النظر ذنيا والاعتقاق ذنيا والتقبلة ذنيا فإذا شاه إذا شاهد أربعة أنهم رأوه. يبدأ ويعيد كما يدخل المينة المتحلة فقد وجب الرجل. المعرفة تصلية لا خان الزلمة ليس فقط معرفة توقف عند أن الرجل عند عند أن, أن المحسن يرجم لا له معرفة حد لذلك بمقدمات الزلمة. فإذا شهد أربعة حتى شرط إيش؟ الشهود كما هو في صورة النور. فإذا شهد أربعة أنهم رأوهم يبدئوا ويعيد كما يدخل الميل في المكحلة فقد وجب الرجوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو ذات هو ذات فصدقهم النبي صلى الله عليه وسلم تشهد من ذلك أن للقوم معرفة تفصيلية وليست إجمالية بأحكام عزيز لنحضر لو إفادة وطيفة فلترى كثيراً وذكر أن آية الرجم المستورة في الثورة ذكرت في رواية من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بن حجر في الفتح في المجالد الثاني عشر صفحة مائة تسعة ستين قال ووقع بيان نحن لماذا نذكر هذه الرواية؟ لأنها مصرحة إيش؟ بالآية فالآية ما ذات موجودة حتى الآن صحيح؟ وصدقهم النبي عليه السلام وسيأت تصديق الله إلىهم في القرآن أيضا سيأتي معه قال بن حجر في الفتح في مجالد الثاني عشر صفحة مائة تسعة س من آية الرجمي في رواية أبي هريرة وهذه الآية المحصن والمحصنة إذا زنيا فقامت عليهم البينة رجما موافق لما تكتاب الله صحيح؟ وإن كانت المرأة حبلة تربص بها حتى تضع ما في بطنها موافق لمن قصة الغامدية قصة عندما جاءت وقرأت النبي عليه السلام وظهر عليها أعراضه الحمل فأمرها أن ترجع حتى فضع ولدها فرجعت حتى وضعت ولدها و جاءت نبيها وفي تجريها ابنها فقال رجاء حتى تفطمي فدعبت ففطمت ثم رجعت وفي فمي كسرة من خبز أمر بها نبيه السلام لن توكل بالطفل ثم أمر بها فروي إذن هذه الآية نقلها لنا أبو هريرة من ضمن الروايات المتعددة التي تحدثت حول هذه القصة الشيء من هذه الآية أن الآية كانت ما زالت موجودة يجد في التوراة وكان يعرفنا حتما من خلال أبو هريرة والآية موافقة لأحكام القرآن الكريم المحصن والمحصنة إذا جناية فقامت عليهم البينة رجما وإن كانت المرأة حبلا قرب بصر بها حتى قطع ما في بطنه كذلك في رواية أبي داود عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نخلع الحبرين فقال لهم كيف تجدان أمر هذين في التوراة من مرد هذين زيني. كيف تجدان أمر هذين في الثورات قال نجد في الثورات إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكروا في فرجها مثل الميل في المتحل رجما ما, ما الشهد من هذه الرغية المعرفة التفصلية الرجل مش الشهود، صحيح؟ وكلها تؤكد أن القوم كانوا يعرفون هذا الحكم معرفة تفصلية يقيمية وفي الفتح كذلك ذكر ابن حجر في المجلد الثانية عشر صفحة قال وزاد البزار من هذا الوجه وجه الذي رواه ابن دولد عن جابه من هذا الوجه فان وجد الرجل مع المرأة في بيته او في ثوبها او على بطنها فهي ريبة فهي ريبة وفيها عقوبة اذا القوم لم يكونوا فقط يعرفون حد الرجل معرفة اجمالية وانما كانوا يعرفون معرفة تفصيلية وهذا كله هذه الرؤية موافقة لقوله تعالى من قبل ذلك في نفس تلك الأيات في نفس السياق وكيف يحكمونك ايش وعندهم الثوراء ماذا قال فيها حكم الله فالله عز وجل ذكر أن في تلك الفترة التي ذابوا فيها يتحكمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحادثة بعينها كان ما زال حكم الله ايش في الثوراء كان مازال حكم الله في التوراة لم ينفسوا التحريف ولم تداخله يد التغيير وكيف يحكمونك بل وهذا من الأمور التي ضاعفت كفرهم لماذا لأنهم كفروا بحكم الله في التوراة ثم أرادوا أن يكفروا بحكم الله في القرآن الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم موافقا لحكم التوراة وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله فلا هي مشرحة لأن حكم الله في تلك الفترة في تلك الواقع بعينها كان ما زال مسطورا في التوراة وكانوا يعرفونه وكانوا يعرفونه وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم تولون من بعد ذلك وما أولئك بالليل مشرح الإمام المتفق بهذه المعاني في الياق فيقول المجلد الثاني الصفحة السابعة رقم 21 ونسمع الكثير هذا جدا لأن فيه رب على كثير من الشبهات وخاصة على شبهة ايش؟ الاعتقاد على شبهة الاعتقاد الذين يشتركون ان يعتقدون عدم وجود حكم الله في التوراة وانه قد تغير او انه قد تبدل او ان ننكره منطارا كليا بقلبه يقول ابن كثير بعد قوله تعالى ان الله يحب المقصدين ثم قال تعالى كلام ابن كثير ثم قال تعالى منكرا عليه في لآرائهم الفاسدة ايش اللي تدفعهم الكفر الآرائي الفاسدة ومقاصدهم الزائغة ايا كانت هذه المقاصد في تركهم في تركهم ما يعتقدون صحته ما معنا هذا وكانوا ما زالوا يعتقدون صحة هذا الحكم الوارد في الطورات فكانوا مقررين في منتهى الإقرار في منتهى ما جحدوا بقلوبهم ولم يفسد منهم اعتقدون في صحة هذا الحكم في التوراة في تركين ما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديه بأول جملة هنا انهم كانوا يعتقدون صحة التوراة وصحة هذا الحكم وانه بالفعل من عند الله سبحانه وتعالى صحيح هذا واحد الثانية من الكتاب الذي بأيديه الذي يزعمون انهم مأمورون بالتمسك به ابدا معنى هذه الجملة التمية أن القوم كانوا مصرحين بأنهم إيش مؤمنون متمسكون بكتاب الله وبحكم الله وبدين الله صحيح بل كانوا عندما يجادلون المسلمين كانوا يزعمون أنهم إيه أنهم أفضل منهم وأحسن منهم صحيح وأنهم على دين خير من من دينهم يقول من الكتاب الذي دايدين الذي يزعمون انهم مأمورون بالتمسك به ابدا ما هذا الكلام أنك اذا قلت له ان تركت حكم الله او تركت شرع الله او انك غير غير مؤمن وغير مسلم صحيح وغير متمسك بدينك ماذا يقول لك يقول لك لا انا مؤمن انا مسلم انا متمسك بكتابي انا متمسك بديني هذا لسانه مقالي اما لسانه حاله فيحكم غير الله سبحانه وتعالى ويستدل شرعا غير شرع الله سبحانه. تماما كما نحن في واقعنا الماضي تماما كما نحن في واقعنا الماضي ثم قلت الكثير ثم خرجوا عن حكمه وعدلوا الى غيري وعدلوا ليش غير ما هو هذا الغير الجلد والرجم والجلد والتشبيه والتحنيط هل كانوا يعتقدون ان الجلد والتشبيه والتحميل هي حكم الله هذه واحده هل كانوا يعتقدون ان الجلد والتحنيط والتشبيه هي افضل من الرجم ابدا وهذا ايضا فيه رد على من قالك يشترط ان يعتقد ان القتل المغية افضل من حكم من الشرع هذا كلام مضبوط فهؤلاء قبل كما يتصريح ابن كثير كانوا يعتقدون ان الرجم افضل بكثير من ايش من هذا الحد الذي اتدعوه بل فوق ذلك كانوا يعتقدون بطلان هذا الحد ال ال الذي وضعوا من عند انفسه كانوا يعتقدون بطلانه استمع لكلام ابن القيم يقول وعدلوا الى غيره مما يعتقدون في نفس الامر بطلانه ما رأيكم في هذه الجمهة مما يعتقدون في نفس الأمر وأن يعتقدون أن هذا لعب وكلام فاضي وأهواء هم يعرفون أنفسهم لا يخدعون أنفسهم هم يعرفون من أنفسهم معرفة يقينية أنهم امتركوا حكم الله وأن حكم الله خير وأحسن وأهدى سبيلا ويعرفون في نفس الوقت أن هذا الحد الذي كانت ما هو إلا هراء وما هو إلا أراء وأهواء بردة وأنه باطن في نفسه ولكن هراء الصالصة والأراء والبردة والمصالح العقلية هي التي ألقعتهم في الكفر لا يشاء يقول خرجوا عن فقهه وعدلوا الى غيره مما يعتقدون ال... مما يعتقد في نفس الامر بطلانه وعدم لزومه لهم سبحان الله ما معنى عدم لزومه لهم سير الرسول هذا الشرع الذي وضعنا لنفسه غير ملزم لهم وانهم إيه وأنه إيه وانهم انفسهم وانهم انفس الذي وضعوه وهل يصطي الإنسان أن يخدع نفسه؟ هل يصطي الإنسان أن يأتي وضع شر من عند نفسه ثم يقنع نفسه أو يجعل قلبه يعتقد أن هذا هو شرع الصحيح الأقوى والأهدى أو أنه يقنع نفسه أو يجعل نفسه يعتقد أن هذا الشر مزم من نفسه هو عرفت ما وضعه صحيح؟ فالنسألة معروفة أنها لعبة من البداية للنهاية فكانوا يعتقدون هؤلاء الذين بدلوا حكم الله من الرجل إلى الجرد ونهوي كانوا يعتقدون أن حكم الله هو الصحيح وهو الحق وهو الصواب وفي نسبق كانوا يعتقدون أن هذا الحكم المبدل والموضوع ضاطل وغير لازم له وغير لازم له فهل هذه الأمور منعت من تكفيرين بل هي الشابة التي كفرهم الله به سبحانه وتعالى هذه الأمور هي من بنشاء التي كفرهم الله عز وجل بها إذن القوم في البداية استبدلوا حكم الله ووضعوا حكما جديدا من عند أن تسهم وجعلوا هذا الحكم طائم نافذ بينهم. ثم كانت الدافع وراء هذا الاستبدال والتغيير إنما هو الأراء السنشدة والأهوال الباردة والمصالح العقلية والظلم والهوى والجوى إلى غير ذلك من البواعد التي دفعتهم تالثا القوم أبدا ما أنكروا باعتقادهم بقلوبهم حتى الرجل أو حكم الله ما كانوا مقررين معترفين لأن حكم الله هو الرجل بالإضافة إلى ذلك كانوا يعتقدون أن هذا الحكم هو خير وأقوم وأهدى سبيل بالإضافة إلى ذلك كانوا يعتقدون أن هذا الشرع المبدل الموضوع من عند أنفسهم هو باطل في ذاته وغير ملزم لهم وغير ملزم ورغم ذلك كفرهم الله عز وجل وجعل هذه المناطات هي السبب في كفرهم وفي من شرع الله نفس هذه الصورة ونفس هذه الأوصاد ونفس هذه البواعث والبواكع نجدها تماما في من في ختامنا اليوم فهم بداية عدلوا وخرجوا عن حكم الله سبحانه وتعالى وستوردوا قوانين الشرق والغرب ونبذوا كتاب الله وحكم الله وشرع الله وراء الظهورين واستحدثوا قوالينا جديدة اجتمعوا عليها واستلحوا عليها وارفضوها فيما بينهم ثم طبقوها على النفس هذه واحدة الذي دفعهم لذلك كما هم يصرحون ما هي إلا الأراء الباردة والأهواء الفسدة والمصالح العقلية الباطلة التي زينها لهم شاطور إنسي رجل بالإضافة إلى ذلك أنهم حتى لو صرحوا بأنهم مؤمنون مسلمون موحدون من قول الأمر من أمراء المؤمنين هل هذا يغني عنهم في حكم الله شيء بل الآيات التي مرت معنا مصرحة بأنهم لو فعلوا ذلك وفوقه مئات المرات لا يغني عنهم خطراء واحدة لم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بالله وما انزل اليكم وما انزل من قبل آمنوا بالله وما انزل اليكم وما انزل من قبل هم يقولون هكذا هل هذا العمر ؟ بل كانوا قصارا تاجينا من دين الله ويقولون آمنا بالله وبالرسول وايش واطعنا يقولون آمنا بالله وبالرسول ليس فقط ايمان مجرد لا وأطعنا. ثم تولونا من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين صحيح فالزعم وبالإسلام وبالتوحيد وبالعقيدة إلى شار هذه الأمور المجردة هي زعم باطل طالما أن الحاكم معرض عن كتاب الله وشرع الله علما وعملا وطبيقا وحكما وتحاكما وهو القوم الذين أنزلت فيهم هذه الآيات كانوا يزعمون بأنهم مؤمنون وبأنهم موحدون وبأنهم متمسكون بشريعتهم وبدي وبدينهم صحيح؟ وكانوا يتمسكون بالطوراء إلى أبعد حدود إلا أنهم في الواقع العملي أعرضوا عن حكم الله واستبدلوه بحكم غير السبب النزول هي تماما سورة الواقع المعاصر. بل إن الواقع المعاصر على التحقيق أشده أقوى من سورة سبب النزول ثم تلبس به حكام اليوم أكثر بكثير مما خام في اليهود التي أنزلت فيهم تلك الآيات من مناطات مكفرة في عدة خرور الفرق الأول أن اليهود حتى الآن كما طرأنا معا تلك الروايات الصحيحة هل استباحوا الزنا؟ هل حلوا الزنا؟ ما زال الزنا حتى الآن في الشريعة اليهودية في التوراة المحرفة ما زال إيش محرما كل الذي فعله اليهود الذين أنزلت فيهم تلك الآيات بمصر الرواية التي مرت معنا في كل الذي فعلوا أنهم إيش غيروا العقوبة ما غيروا الحكم فحكم الزنا باق على أصل أنه محرم تحريما قطعا حتى الآن, حتى الآن في الشريعة اليهودية الزنا محرم فحكم الزنا باق على كل الذي فعلوه أنهم غيروا العقوبة من الرجم إلى الجلد والتحميل والتجبئ أما في تلك التسافير والقوانين الوغية المعاصرة فنحن نقلنا إليكم نصوصا كثيرا منها فقد أباح القوم الزنا والعبى والخمر والمحرمات القطعية أباحوها بصورة واضحة لا مريك فيها إلا كما قال الشيخ الشنطيتي إلا على من الله على بصيرته فهو مثلهم فنصرحون في قوانينهم أن المرأة إذا بلغت معلوم بلغت إذا بلغت وزنت برضاها ليس عليها أي شيء ولا يستطيع أحد أن يحاكمها أو أن يحاسبها إذا لم تكن متزوجة فإذا كانت متزوجة ليس لأحد أن يحاكمها أو أن يرفع عليها الدعوة إلا من؟ الزوج فليس الأب وليس الأخ وليس الابن وليس لأي قريب لا أن يتكلم معه ولو ببنت فقط الوحيد لا يستطيع أن يرفع عليها الدعوة من؟ هو الزوج وإذا تنامز الزوج برضاه عندها وقبل أن يعاشرها فقد سقطت الدعوة تقول المكرمة المعزلة طاهرة في قاعة المحكمة التحقوات والتصفيد والترحيب صحيح فالقوم أباحوا الزناء بصورة واضحة لا مير يتفيها بالإضافة إلى أنهم قد غيروا الحكم صحيح عثى عليه الزمن واندرسوا كما يقولوا أولا غيروا العقوبة واستبدلوها بالغرامة والصجن الذي يتراح بين سنة أو أكثر أو أقل وبعد تغيير الحقوق العقوبة غيروا الحكم، فجعلوا هناك شروط وضوابط هي التي يجرم فيها فقط الزنا فإذا فعل العبد أو إذا فعلت المرأة هذه الجريمة الفاحشة مع الاتيان بهذه الشروط والضوابط هل يعاقب أحد؟ لا يستطيع أحد أن يعاقب، ونفس الأمر فعله في الربا. في الربا بل في الربا الإباحة والتحليل أشد فليس هناك أصلاً أي جريمة تسمى بجريمة الربا في جميع القوانين وضيع قال لك أصفها ما في أمر اسمه ربا في هذا الأرض. بل بالإضافة إلى ذلك وضعوا له اللوايح التنظيمية والقوانين والترتيب الإدارية التي يلقى الناس أن يتاجروا فيها وأن يتعاملوا فيها بالربا كما يشاءون مع تحديد لنسبة الفائدة مع إنشاء الصروح والبنوك الربوية المعروفة للتناطح السحاب كذلك الخمر كما ذكرنا من قبل فأصدروا التراقيس التي تبيح الإجرار بالخمر والتعامل لها في في أماكن دون أماكن وفي حرب الخليج كما ذكرنا أن السفن كانت تأتي محملة لنوعين تعرفون النوعين؟ بالمومسات وبالخموض طرفيها على الأبطال الأشاوس من جنود في أعراض الحرمين فبالإضافة إلى تغيير العقوبة والذي يكفي للحكم بتكفيذه الحكم بتكليم القوم قد غيروا الحكم أصنع فأباح الربا وأباح القمر وأباح الزنى وأباح سير المحرمات القطعية اجتمع فيهم كم مناط مناطان المناط الأول هو التشريع صحيح؟ التشريع المناط الثاني التحليل لما حرم الله ولحن ذكرنا من قبل أن الإجماعة منعقد على كل الأمرين اليهود الذين أنزلت فيهم تلك في الآيات فيهم كم مناط مناط واحد وهو التشريع تغيير العقوبات صحيح شراء عقوبا من عند انقضاء الكله مناطرا التشريع ثم التحويل والتحريم وفي التحقيق هم تم مناطق اربعه مناطات وبقى قوانين الجهوز والنشاره ثم مولات الجهوز والنشاره هذا الفرق الأول الفرق الثاني أن الله تعالى قد اسفر هؤلاء القوم صحيح رغم أنهم قد بدلوا حكم من حكم الله بدلوا حكما واحدا بدلوا حكما واحده أكثرهم الله عز وجل بتبديلين وبتغييرين لحد واحد من حدوده فكيف بالله عليكم الذي بدل أكثر الأحكام أو جملة الأحكام أكثر الأحكام أو جملة الأحكام نحن لا نفرق بين حكم وإثنين وأكثر الذي يبدل ولو جزئية واحدة ومدين الله ويشرع شرعا بسلال شرع الله فقد كفر ولكن هذا كفر فوقه كفر وليس كفر أبدا دون كفر الله جل أو يلقون الذين أوجدت فيما ذلّت لم يفعلوا ولم يغيروا إلا حكم واحد كما بالكم بالذي أكثر غير أكثر الأحكام أو غيرها كل الأحكام فهذا فارق ثامن الحكم المعاصرين فرق ثالث أن اليهود عندما غيروا هذا الحكم وضعوه هل وضعوا لهم ننتبه هل وضعوا لهم لوائح وقوانين ودفاتير مكتوبة وكتبوا فيها أن شمس صار كذا وكذا وكذا ما فعلوه أيضا ولا ننقل إلينا ويوصي رواية وحدة ضعيفة أو مخصوعة أو مستلة هذا الأمر وإنما ارتضوه واصطرح عليه فيما بينهم نظريا ومشارفة هذا أما اليوم فتلك القرارين وضعية تكرم وتصان وتحفظ ويصنع لها المصادر والمراجع المحفوظة والمستورة وبالإضافة إلى ذلك ينشأ لها المحاكم الوضعية والقاعات اليهود أنشأوا محاكم وقاعات والمتمرات أبدا ما فعلوا شيء لقد ارتضوه واصطرح عليه فيما بينهم فمالك بالله جعله قوانين ودسفير مكتوبة ثم بالإضافة إلى ذلك أنشأ تلك القوانين والدسفير الوضعية المسطورة المحطوبة المحاكم والقعاد والمؤامرات والمؤتمرات ثم بالإضافة إلى شرط والأعوام والدرج الذين يكفلون تطبيقها وإخضاع الناس لا بالحديد والنار وهذا عمر ما فعله اليهود, اليهود بالإضافة إلى ذلك أعطوا أي حكام المعصرون أعطوا تلك القوانين القوة الإنجامية والعقوبات التي كما قلنا تكفل للناس الخضوع لا رغبا أو رهبا بالحديد، والمقهرا لهم من الناس وبيما منهم من الناس وتحكم منهم في البلاد والعباد والرفاض. فهذه الأمور الثلاثة الصارحة تجيد في كفر حكام اليوم عن كفر الذين أُنزل فيهم تلك الآيات. إذا فإذا كان أهم العلم فإذا كان أهم العلم قد أجمعوا كما ستهم معنا على أن صورة سبب النزول ما معنى صورة سبب النزول ما معنى صورة سبب النزول ساب النزول في هذه ساب النزول في هذه الآيات ماذا؟ أن هو لأي القوم أقييره حكم الله صحيح فكل حالة sehr di هذه الحالة سمى صورة ساب صحيح أهل العلم أجمع أن صورة ساب النزول قطعية للذكور في النظر الدخول فطيئة الدفول فما أدع لكم إذا كانت صورة الواقع أشد وأقوى من صورة سبب النزول أما عن حائلة الأولى فذكرها الشيخ الإسلام الثانية فذكرها أكثر أهل العلم وخاصة الذين تكلموا في الأصول ذكرها الصارم المسلول في الصفحة الثالثة والثلاثين فقال وليس بين الناس يعني بين أهل العلم وليس بين الناس إلاكم نعلمه أنها أي الآيات أنها تعم الشخص الذي نزلت بشببهه فقط هل هذه الآيات التي نزلها الله هي وغيرها في ما تشمل فقط هؤلاء الذين نزلت من إليه آية الظهار مثلا نجره بسبب صحابي فعل كذا وكذا نزل فيه فقط هو لا تكعدال غيره ما قال بها أحد صحيح ما يقوله عاقل لما تشمله وتشمل كل من يفعل هذه يقول ثمية وليش بين الناس خلاف نعلمه أنها تعمى أي الآيات تعمى الشخص الذي نزلت بسببه ومن كان حاله تحاله الأمر معروف لا يماري فيه عاطف التي نزلها الله عز وجل بسبب بعض الصحابة أو بسبب بعض الأقاصي من اليهود والنصارى أو المختلفين لا تخصون فقط وإنما تشمل كل من يقع لهذه الفعل وهذا المسقاة سأأتي معنا, عن عن معنا عندما نتكلم عن أن العبرة عموما للنبي وليس بخصوص كتاب وسأأتي معنا عندما نتكلم عن أن قول الصحابة نزل في كذا وكذا ليس تخصيصا للنص. ليس تقصيصا بالنص انا مؤنم او اخبار عن صورة من الصورة التي تصل في الحكم صحيح؟ ويبقى الحكم عاما يدخل فيه كل من يفعل نفس هذه الفعلة كذلك ذكر هذا في القاعدة الصيوتي في الاقان العلوم القوان في المجلد الاول الصفحة الثامنة والعشرين فقال فان دخول فإن دخول صورة السبب قطعي عارتنا معنى صورة السبب السبب على نوعين، عين اما عين السبب او صورة السبب ما معنا عين السبب نفس الأشخاص الذين انزلت فيه في فلان وعلان صحيح هلو يسمى عين السبب أن كل من يفعل مثله يسمى إيش صورة السبب أو نوع السبب يقول الصلوتي فإن دخول صورة السبب قطعي ما معنى قطعي؟ أمر لا مريع فيه قطعي وإخراجها بالاجتهاد ممنوع يقول لك لا هي فقط خاصة على القوة ما يقولوها عاقل كما قال ابن تهمير وكما سأتي معنى كلام. ما يقولوها عاقل يقول فإن دخول صورة السبب قطعي وإخراجه بالاجتهاد ممنوع كما حكى الاجماع عليه القاضي أبو بكر. فالمسألة رؤيته إيش؟ الاجماع كما حكى الاجماع عليه القاضي أبو لا ما تحتاج تنظير ولكن نحب أن نوصل الأمور كما حكى الاجماع عليه القاضي أبو بكر ونقل نفس الاجماع الغجاري في كتابه في الشهير المختصر مجلد الثاني صفحة واحدة والستين وذكر نفس المسألة الأميدي في الاحكام الله كان في المجال الثاني الصفحة 201 وقال الشيخ حمتيتي رحمه الله في المذكرة في السؤال المشهورة في الصفحة 252 قال وجمهور أهل الأصول على أن صورة السبب قطعية الدخول في العام. المصطلح العام يشمل أولا على عين الشاب على فلان وعلان الذين أنزل في الصحيح ثم يشمل كل من فعل هذه الفعل كما قال المثمية من كان حاله كحاله. كان حاله حاله. يكون الشنقيه ف... وجمهور آل الأصول على أن صورة السب قطعية الدخول في العام فلا يجوز إخراجها منه بمقصود. لا تخرج أبدا. وإيش من كل ما نفع هذا الفك؟ قال وهو التحقيق. ألا إيش؟ وهو التخذ. إذن. وهذه مسؤولة السياة لها مزيد بيان عندما نتكلم عن تلك الشبهة التي اثرها البعض وقالوا بأن نعيات المائدة ومن لن نحكم هذه الهاتف الخلاس فص بمن؟ باليهود بعضهم قلها كذا يعني سبحان الله الشبهة يعني أقل من أن نرد عليها يا عائفة أقول لطالب علم العلم أن العبرة بعموم الله هو بخصوص ثاب وأن صورة شبب النزول الدخول في حكم نصر قطعية الدخول في حكم نصر بل عليها أكثر من عالم الإجماع كما مرة وسأتي معنى كما قلنا سجد بيان لها فهذا فهذا إذا كانت كما قلنا صورة ساب النزول تشابه صورة النزول صحيح؟ كده شباب هذا إذا كانت صورة السبب شارح السبب صحيح؟ ثم بالكم إذا كانت صورة الساب تشابه السبب وإيش؟ وتزيد عليه بعده مناطات فارقة بعدة مناطات فوق كفر فوق كفر وليس أبداً .صفر دون صفر التي تأتي معنا بالتفصيل المذكور. يقول سيد رحمه الله في في الظلال في شرح تلك الآيات في المجلد الثاني صفحة 892 يقول رؤيا التناشُر رؤيا أن هذه الآيات نزلت في قوم من اليهود ارتكبوا جرائم تختلف الروايات في تحديدها وهي من جرائم الحدود في التوراة ولكن القوم كانوا قد اصطلحوا على غيرها على غير هذه الحدود كما شرحنا بالتفصيل. لأنهم لم يريدوا أن يطبقوها على الشرفاء رواية التي ذكرناها فيهم في مبدأ الأمر في أول الأمر كان التغيير خاص بمن؟ بالشرفاء قلت لك في مبدأ الأمر كان التغيير خاص بالشرفاء صحيح؟ ثم بعد ذلك شمل التغيير كل إيه؟ كل الناس في مبدأ الأمر ثم تهاونوا فيها أي في الحدود بالقياس إلى الجميع تعمموا الحكم صحيح؟ وإن كانت بلاية شيء بالقياس إلى الجميع وأحلوا محلا عقوبات من عقوبات التعاجير صحيح؟ ثم قال هذا الشيء قال رحمه الله كما صنع الذين يزعمون أنهم مسلمون في هذا الزمان فأنزل هذه الآيات الواضحة أصنعكم على من على حكام اليوم بالإضافة إلى أن حكام اليوم تفرضوا بعدة مناطق جائدة في التكفير وفي الخروج من المنطقة ذكر نفس هذا الكلام الشيخ محمد شاكر الشريف استفاضة في كتابه للحكم إن الله الحكيم الموضوع ضمن سكتلة دروس السنة في مناس على سلطة الجماعة تحت رقم الثلاثين في الصفحة الثالثة بس بدون خطأ تبعيات مكتوب ذكر مدى مطابقة ومشابهة فعل اليهود الذين أنزلت فيهم في تلك الآيات في بفعل حكام اليوم بل وزيادة مناطق مكررة لحكام اليوم. لكن لذا نستطيع الواردة وكذلك عن صفة فعلي بعد الانتفاد والمدينة نزلت في الكنعرات التدامة اليوم إن شاء الله نتكلم عن شبهة من التي تطار ويروي بها في أعطي الموسيقى وبدأت نقول لا استحق عن لأنها شوهة فهي أبعد من أن تغطفها لأن صدق الشوهات قطمنا قطمنا عن الأجنة أو عن الأقوار الصديدة من عطلها. هذه الشوهة هي التي أحبقها بعض النص فقالوا من تلك الآيات في سوء إنما هي خاصة لأهلي فقصة بهذه الأعياض من اليهود التي وضعت فيه وعليه ونحن وكرنا جزء أو وكرنا وجه من كنت وجهه المتعددة في هذه الشباب. بل نضطنا من صفة شعر أهلك ثر من أبود وبين صفة فعل مثلا معص وذكرنا قاعدة ترىها أهل العلم على أخر في التصنيف أن صورة النزول قطعية تقول صحيح ومع صورة المنزول. سبب المنزول السبب النزول السبب النزول إيه عين السبب وصورة النوع السبب آيات انزلت في عمر صحيح؟ عمر يسمى عين السبب الشخص الذي من أجله انزلت هذه أجاوات ولكن الحكمة هل يختص بعمر فقط من غيره؟ الحكمة عام يشمل عمر بداية ويشمل كل من فعل فعله عمر كما قال شيء الإسلام والمتهمية وغترناه لكم في الأمس صار في الصفحة الثالثة والثلاثين وليس بين الناس فلاك نعلم وليس بين الناس فلاك نعلم هذا يعتبر نقل ذني للإجماع نقل ذني للإجماع ونحن ذكرنا أن المسألة فيها إجماع نقله وقال ونقله الغزالي أين في يقول الشيخ السلام وليس بين الناس فلاك نعلم انها أي الآيات تعم الشخص الذي نزل بسببه فقط ونما تمتد إلى أن تشمل من؟ كل من يفعل هذا الفعل قال رحمه الله تعم الشخص الذي نزلت بسببه ومن كان حاله كحاله ما معنى ومن كان حاله كحاله؟ أي الذي يفعل هذا الفعل الذي فعله الشخص الذي نزلت الآيات من أجله يمتد ويتعدى ويشمله الحكم في تلك الآيات وده أن هذه المسألة نقل الإجماع فيها سوتي في الإطران كانت قدر في المستصفى وذكرنا بنمس كلام مشيت شرقتي المذكرة صفحة 22 واجمهور أهل الصور على أن صورة السبب قطعية وليست غمية قطعية الدخول في العام في النص العام صورة ساب قطعية الدخول فيه فلا يجوز إثراجها منه بمتصص ثم قال وهو التحقيق هو القول السبيب الذي عليه عمل من أهل العلم المختصين. وذكر شيء عشان نفس هذا الكلام لتفسيره أقوال بهام في مجال الأحصاء، صعب قاعد وما إذا الوجه الأول، الثالث اليوم يعني هو في أغلبه مجموعة من القواعد، مجموعة من القواعد هذه القواعد والله على التحقيق نفيسة جدا جدا. لا يستغل عنها المسلم قضنا عن طلب علم. في جميع الأبواب فيها غنبات وفي غير قواعد في المنتهى النكسر رغم أنها سبحان الله قواعد يقررها العقل يقررها العقل قضنا عن الشرع وإن كان العمدة هو الشرع إذا قواعد قواعد كنا يقررها العقل ولا ولا يعتبر فيها أدنى مصالحة سنرجو الانتباه لهذه القواعد لأنك تستطيع أن تستحبها في كثير من الأبواب ونحن بالأنس بياننا أنه ليش فقط صورة الواقع مشابهة لصورة سبب النزول، ولما بينا أن صورة الواقع أشد وأقوى من صورة سبب النزول عدة ننطاط صارقة بين حكام اليوم وبين اليهود الذين أنزلت فيهم تلك في الآيات. ولهذا قال سمعين القاضي في أحكام القرآن في منحلاب عنه في التبرير في المجلد الثاني عشر صفحة 202 قال بعد أن حصل خلاف في ذلك هل هذه آيات؟ تصر باليهود أو تشمل أن يستمر ظاهر الآيات ظاهر الآيات يدل على أن من فعل مثل ما فعلوا على أن من فعل, مثل ما فعل. يذكر تلك القاعدة ولكن في ترجمة عاملية قاعدة المصورة السبب قطعية الدخول في المصر يقول ظاهر الآيات يدل على أن من فعل مثل ما فعلوا واخترع حكما, واخترع حكماً. حتى يوضح المنطات التي حصلناها بالأمس يوضح تلك يقول واخترى حكما يخالف به حكم الله وجعله دينا يعمل به ما حكمه قال فقد لجنه مثل ما لجهم من الوعيد المذكور انظر يعني يقول النصورة سبب النظور قطية بكل فرش النص ولكن بترجمة عملية وبتفصيل أكثر وهذا التفصيل ينفعنا أيضا لما قرر الله بالأمس فهذا يتضمن أولا بيان لصفة فعل اليهود أنهم اختروا حكما وجعلوه دينا ويتضمن بالإضافة إلى ذلك أن كل من يفعل هذه الفعلة يشمله وتضمنه الحكم يقول وظاهر الآيات يدل على أن من فعل مثل ما فعلوا واخترع حكما ليخالف به حكم الله وجعله دينا يعمل به فقد لسقط باب يبدأ يسقط فقد لزمه مثل ما لزمه من الوعيد المطور حاكما كان او غيره حاكما كان او غيره قاضي او نحو هذا الكلام نفس النقد ذكره الشيخ القاسمي في تفسير الحاسم التأويل عن إسماعيل القاضي في المجلة الثالث صفحة 216 هذا الوجه الاول الذي نستطيع ان نرد به هذه السبب الوجه الثاني ان قول الصحابي نحن لا نماري بداية هذه المسألات يريد أن نقررها لا نماري ولا نجادل أبدا في أن هذه الآيات انزلت بالفعل في من في اليهود هذا ليس كشك بل هذا هو قول المعتبر الصحيح ونحن ذكرنا من قبل بداية الأجزاء النزول سواء فيما يتعلق بقصة الزنيين أو فيما يتعلق بالقتيل والبيئة والنصوص في ذلك صريحة وضحة في الصحيح وفي غيرهما من المصادر المعتبرى فهذه المسألة نزع فيها عن الآيات بالفعل انزلت في اليهود سواء في قصة الزنا أو في قصة القتيل والديو. وهذا منقول عن عدد من الصحابة ومنقول عن عدد من التابعين بالإضافة إلى الصحابة الأربعة أو الخمسة أو الستة الذين ذكروا لنا نوايات أشباب النزول صحيح؟ هذا مسألة ليس فيها أجداد وليس فيها نقاش ولكن النقاش هل كون هذه الآيات انزلت لليهود؟ اليهود هل معنى ذلك أن الحكمة يختص فقط باليهود ولا يشمل غيرهم؟ المعنى ذلك أن الحكم يختص فقط بفلان وعلان لمن قاموا بتلك الواقعة ولا يشمل غيرهم من يتلبس نفس الفياد المكفر كلام ما قاله أحد من أهلهم بل سأتي معنى أن الصحابة الذين ذكروا لنا تلك الروايات هم يصرحون بأنها تشمل وتعم وواجبة على المسلمين الوجه الثاني الذي نبين به فساد هذه المقولة أن قول الصحابة نذلك هذه الآية في كلان وفلان أو نظرك في كذا وكذا أو نظرك في كنف هل هذا القول يتضمن تخصيص للنص العام وقصر له على سبب نزوهه ولا تعذان غيره أو للصحابي هذه الآيات انزلك في فلان وعلان هل هذا القول يتضمن أو يعتبر تخصيص للنص العام وقصر للنص العام على فلان وعلان من, من انزلك فيه هذه الآيات ما قالها الحدن من أهل العلم فعندما يقول صحابي أن أنزلك في فلان لا يعني أبدا أنه يقول أن هذا الحكم خاص بفلان فكما قلنا حكم نزل في عمر أو نزل في علي أو نزل في عثمان سبب النزول هو عمر أو علي وعثمان ولكن حكم النص العام يشمل عثمان ويشمل عمر ويشمل علي ويشمل كل من فعل هذا الفعل أي كان وفي أي زمان كان وقد أشار إلى هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن ثامية في مجموع فتواك المجلد السابس عشر في الصفحة 148 فقال رحمه الله ومن ذلك قولهم أي السلف إن هذه الآية نجلت في فلان وفلان فبهذا يمثل بمن نزلت فيه إذا ما تريد أن تعطي مثال لفكم الظهار أو لفكم العالم تصطر من بداية؟ الصحابة الذي نزلت فيه تقول كما حدث لكلان وكلان فتمثل بالصحابة ولكن أبدا لا تريد أن تقصر الحكمة على ذلك الصحابة ولا تعديل سمع شات معنا كلام لا يقوله عاقب يقول فبهذا يمثل بمن نزلت فيه نزلت فيه أولا وكان سبب نزولها لا يريدون به لا يريدون به أنها ننتج شباب لا يريدون به أنها آية مختصة به أبداً. لا يريدون أن هذه الآية خاصة بحلامه أبدا كآية اللعان فأنا لا ساب نزول هل خاصة بصاحبها أنما تشمل كل من عهد من فعل هذه الفعلة وآية القسف هل خاصة بمن انزلت حكمها المستمر في كل جمال وفي كل مكان إلى أن يرث الله أرض ومن عليه وآية المحارك ونحو ذلك لا يقول مسلم انتبه لا يقول مسلم أنها مختصة بمن كان نزولها بسببه لا يقول نسم إنها مخصصة بمن كان نزولها بسبب. يقول واللفظ العام واللفظ العام. وإن قال قايتكن أنه يقصو على سببه، فمرادهم على النوع الذي هو سببه. مرادون بإيش؟ بالنوع وليس بالعين. نحن قلنا أن السبب يشمل إيه أمرين؟ يشمل العين يعني عمر الذي من أجله نزلت ويشمل إيه؟ النوع أو الصورة من مرض النوع الصورة كل من فعل هذه فعل كما قلنا تمية ومن كان حاله فحاله فعندما يقول طيب الآن العلم أن المصلى يقصر على شبه يريدون بالسبب إيش صورة الفعل يعني نوع أو جنس الفعل يقول فمرادهم على النوع الذي هو سببه يقول لم يريدوا بذلك تبي لم يريد بذلك أنه يقتصر على شخص واحد من ذلك النوع. كلام لا يقول عاقل أن هذا الحكم فقط أمد للآذان. هذا تعطيل للشريعة كمسائل مال. فالشريعة أمدات لكل زمان ولكل مكان. صحيح؟ يقول فلا يقول مسلم الكلام مشكل يقول فلا يقول المسلم. إن آية الظهار لم يدخل فيها إلا أوسد الصوم. أوسد الصوم في السحاب الجليل. عن الظاهر زوجته وفر من أجله من أجل تلك الوقائع آية الظاهر والحكم معه هل حكم الظهار خاص بأوصد الخمر وزوجته لا من إيش؟ كل من قاله هذه الكله كل من زوجته يشمله هذا الحكم وإن كان سب النزول هو الصحابي الجليل يقول وآية اللعان لم يدخل فيها إلا عاصب نعدي كذلك كلام البقر لا يقوله عاقل يقول وهلال بن أُمَيَّة الصحابيان الذين أنزلت من أجلهما آية اللعان يقول وأن ذم الكفار لم يدخل فيه إلا كفار قريش ونحو ذلك هل أحد يقول أن آيات الذم المذكور في القرآن الكريم فقط توجع الكافر قريش ويروم من الكفار الذين يأتونك في كل جمال وفي كل مكان لا يشملهم هذا لا يشملهم هذه الآيات لا من سمعنا العقل بأباب يقول ونحو ذلك مما لا يقوله مسلم ولا عاقل شوفوا السورة الثانية نفى صفعة العقل عن من يقول بهذه المقولة مما لا يقوله مسلم ولا عاقل ثم ذكر لنا قاعدة مقررة من أصول الإيمان من أصول الشريعة بنا عليها هذا الكلام يقول فإن محمد صلى الله عليه وسلم قد عرف بالإضطرار الأمر معلم للدين بالضرورة علم ضروري قد عرف بالإضطرار من دينه أنه مبعوث إلى جميع الإنس والجين صحيح؟ أن الناس سلام عندما تشريع هل هذا تشريع خاص بفترة زمنية محددة؟ الخاص بأقول من حذرين زمان و مكان إلى أن يريد الله الأرض ومن عليه خاصة أنه خاتم الأنبياء والمرسلين وأن شريعته شريعة لا صفة لما قبله فإن محمد صلى الله عليه وسلم قد عرف بالاضطرار من دينه أنه مبعوث إلى جميع الأنس والجن والله تعالى خاطب بالقرآن جميع الثقلين الله ظهر عندما أنزل هذا القرآن كان يخاطب به الصحابة أو اليهود أو المشركين الذين كانوا خطبت الفترة فقط المخطب ممتدنا معنا ممتد لكل إنسان بل للإنس والجن إلى أمينة الله الأرض ومن عليه. يقول والله تعالى خاطب وعلى هذه القاعدة بنينا هذا القلب والله تعالى خاطب بالقرآن جميع التقليل كما قال تعالى لأنذركم به ومن بلغ فكل من بلغه القرآن فقد لجمته أحكامه كل من, بلغ... من بلغه القرآن فقد لجنته احتمل إنذركم به ومن بلغ يقول فكل من بلغه القرآن من إنسي وجني فقد أنذره الرسول صلى الله عليه وسلم به أنذره بالقرآن والإنذار هو الإعلام بالمخوف الإنذار هو الإعلام بايش بالمخوف. والمرض المخوف العذاب الذي يخوف الله به عن إذن يقول عباده يا عبادي فتكون. هو الإعلام بالمخوف والمخوف هو العذاب ينزلوا بمن عصى أمغاه ونهيه وهذه القاعدة المقبولة الزمن والمكان قاعدة أن العذاب يتنزل على من عصى الله عزوجل الخص بمكان والزمن قاعدة متعدة كما قلنا إلى قيام الساعة يقول فقد أعلم أي الله سبحانه وتعالى كل من وصل إليه القرآن أنه لم أنه إن لم يطع